بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه وإلا وحي يوحى علمه شديد فوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فَكَانَ فكان طاب قوسين أو أجنا فأوقى عَبْدِهِ عبده ما مَا ما كذب مَا ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منفهى عندها جنة مأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زار البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه ان فَرَأَيْتُمُ النَّاسَ وَالذَّكَرَ وَالنِّسَاءَ فَانْتَثَرَتْ أَلَكُمُ الذَّكَرُ أَلَمْ تَكُونُوا فِي كِتَابٍ قِسْمَةٌ إِلَّا أَسْمَاءٌ إن يتبعون إلا الظن وما فهو وَلَقَدْ ولقد جاءهم من ربهم مدى في السماوات لا تغني شفاعا شيئا, شيئا، إلا من بعض أي بن الله لما يشاء ويعض. إن الذين لا يؤمنون فتسمية الأنفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن الظن لا يوني من الحق شيئا فأعرض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 ليجزي الذين أساؤوا بما عاملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع هو أع... بكم إذ أنتم من الأرض وإذ أنتم أجنبي وإذ أنتم أجنبي في بطون أم فَلَا أمها أنفسكم وأعلم بما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 وأنه هو أماك وأحيا وأنه خلق الزوجين الزكر والمنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليه نشأة وَأَنَّهُ هو رب الشعرى وأنه أهلك عادم الأولى وتمود فما أبقى وقوم موح من, من قبل إن إنهم كانوا أظلم وأطرا فرشاها ما فَبِأَيِّ فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذيع من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبُونَ وَسَضْحَفُونَ وَلَا تَبْثُونَ وَأَنْتُمْ سَالِبِدُونَ فَاسْجُدُوا لِللَّهِ وَعَضُونَ